الَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَدْعُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا يرو به ويريد الشياطين أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابت أم صيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا كي يحلفون بالله؟ ثم جاءوا كي يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانه وتوفيقه ولا إك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ أَوْلَمْ يَبْلِغُوا بَلِيغًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِرْسُولًا إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ أَن يَقُولَ رَبِّ ارْحَمْهُمَا إِنَّكَ كُنتَ حَلِيمًا رَّحِيمًا تَغْفَرُ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْ جَدُ اللَّهَ تَهُوَ الْرَّحِيمُ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُ كَفِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُ فِي أَنفُسِهِمْ حَرْجَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُونَ تَسْلِيمًا